والطور, والطور وكتاب, مسكور وكتاب مسكور في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور, والبيت المعمور والسقف, المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع واقع. عذاب ربك لا ما له من دافع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا. يوم تمر السماء مورا. وتسير الجبال سيرا. وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذن المكذبين فويل يوم إذن المكذبين الذين هم في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحور هذا أم أنتم لا تبصعون؟ أفسحور هذا أم أنتم لا تبصرون, تبصرون إصليوها فاصبروا. او لا تصبروا سواء عليكم. يصبوا أو لا تصبوا سواء عليكم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم زاد الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قولوا متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور النعين وزوجناهم بحور النعين والذين آمنوا واتبعتهم ذريةهم بإيمان الحقنا بهم ذريةهم وما أتتناهم من عملهم من شيء والذ كل أمرهم بما كسب رهين، وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كسل لغهم فيها ولا ت. يتنازعون فيها كأسا لا نظم فيها ولا تأفي ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأن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 فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البر الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ البر الرَّحِيمُ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به غيب المنون قل تربصوا فإنني معكم من المتربصين. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوّله؟ أم يقولون تقوّله؟ بل لا يؤمنون. بل لا يؤمنون. بل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. بل بحديث مثله إن كانوا صادقين. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون أم لهم سلّم يستمعون فيه؟ أم لهم سلّم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولهم البنون. أم تسألهم, أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فالذين كفروهم المكيدون بل الذين كفروهم المكيدون ام لهم إله غير الله ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون 124. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 125. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 126. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون انه الذي فيه يصدون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون وَلَمُوَادَ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَنْذُنُ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَسَبْحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارًا نُجُومٌ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارًا